الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم يكن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 Tiada seorang pun daripada mereka yang mempunyai seorang pun yang mempunyai seorang pun daripada yang mempunyai seorang pun